القضاء أجل وأجل مسمى عنده ثم آتتم تمترون و هو الله في السماوات وفي الأرض أعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا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 هُمْ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ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 فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السلام والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت رب بيعذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو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 Holy ولكنهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون اجل الذين خسروا من فهم لا يؤمنون ومن اجل ان يكونوا من اجل ان من سبب آياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 قد نعلم إنه لا الَّذِي الذي يقولون لَا لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اللَّهِ يَجْحَدُونَ يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ فَإِنْ اسْتَانِ تطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طاب إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلم من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن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 فأخذناهم، فأخذناهم بالبأس والضراء، إلى يتضرعون، فلولا.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 بالعالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصر الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون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 بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم تَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ليس لهم لَيْسَ لهم طورد الذين يدعون ربه بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إنني نهيت أن أَعْبُدَ الذين تدعون من دون الله. كذبتوا به ما عدي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن وما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من أرقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفر فاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا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 وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُودَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنَّهُمْ لهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به بسل نفسي بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم كَلَّذِي كَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ٱقُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ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 وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي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 ويكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إن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 لا به إلا أن ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرت وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُونَ وإنسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريه دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وأيوب ويوسف وموسى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وَاسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَاءَ بَيْنَهُم مُّهْدِينَ إِلَى صراط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 الذَّبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قد الله حق قدره إذ قالوا ما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 وَأُعْلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ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 ذَرَأُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هل الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم هل يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْ لَمْ أَرْتِي وَتَرَكْتُم مَا خَلَقْنَاكُمْ وَرَأَى وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعْ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَىِّ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ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 وَفَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُشْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا به نبات كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خضرا نخرج مِنْهُ حبا متراكبا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ مِنْهُ وَمِنَ النخ طلع هاق واناداني ومن النخل من طلع هاق وان اشتبها وغير متشابه وقالوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَطَعَلَيْهِ بِوَكِيلٍ وَلَا تَشْبُهُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لئن جاءتهم آيَةٌ ليؤمنن بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عند اللَّهِ وَمَا يشعركم عَنِ وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الملائكة وحشرنا عَلَيْهِمْ كل وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ ليؤمنوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يشاء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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي إِلَيْكُمْ الْكِتَابُ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون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 وَإِذَا أُتِّيهِمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ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 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس رب نَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالُوا إِنَّ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ كحكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه اي شا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذر قوم آخرين إِنَّمَا توعدون لآت وما أَنْتُمْ بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إِنِّي عاملون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا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 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيَقْتُلُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ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 إِلَّا مَنَّ شَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آه اشتملت عليه أرحام الأنثيين ام كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ أم <مسفوحا> أَم أو لحم خنزير، فإنّه رجس، فإنّه رجس أَوْ أو لغير الله به، فمن اضطر غير باعٍ ولا عادٍ، فإن ربك غفور رحيم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 ولكنك لا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان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 ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدَى وَرَحْمَةَ اللَّه عَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُ إِن على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكن قَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجَزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ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 لا ينفع نفس ايمانها لا نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا قل انت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 سنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى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 أكون بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلايا، فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي فيما آتاكم.